بگ سی جائز مختلف اباد بگ مکین شرس وارث بابان علی حادی بادا وے نہ مارا وے تے مادہ ہا ہا ہا ہا مانی مادہ وے تو تو نے دین دی ارث مادہ نی اوپر ات وارث مادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارا وے أحصيرهم صغيرهم في الظريب معنى الزيقية نقشت الوجه الثميوي لكشان شكش ميل أحمد الذي قلني اللغات معناها قيدة قمرين ما يطل وجهه ودعاء المقصد دعم العلابي هو سيدة وقمرين تذكرهم روش يديه سراعة تسلطل دمخ العزيزة وزمكتها وقشا يديه مقصد دعم العزيزة بسيدة بها دعم السيدة ذكر عم بغضون جندساني كتاب العلابي للعلابي شنبيل صلى الله عليه وسلم وما منگترا گرشری سر جینتر قسم سی من دین درواز کا نہ ان ذلك قال <سؤال> زين جنود اني جازر ك الاشتراك في مالنا ل الاشتراك في الاثراء امام ابو بكر بقوله ان با مال نقل ك ب جواز هذاك ذاك امم وقيل ما من الاشارات طال ابو على الارض ثم باب يوم